ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاخوه الاخيار وايتها الاخوات الفاضلات وتجدكم وفاض سعيكم ومنفاكم وتبواتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعه المباركه على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاء وامام النبيين في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه في الله. رأي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بشك فضلت على الأنبياء بشك أعطيت زوانع الكلم أعطيت زوانع الكلم أعطيت زوانع الكلم ونشرت بالرعب وفي لفظ البخاري ومشرت بالرعب مسيرة شهر، وأخلت لي الغنائم وزعلت لي الأرض طهورا ومسجدة وارسلت إلى الخلق كافه وخطي مبيا المبيون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 مسيرة سفر وأحلت لي الغنائم وزعلت لي الأرض طهورا ومسجدة وأرسلت إلى الخلق كاف سفر وختم بي المديون الأولى أعطيك زوانع الكلم فتعال زنا أيها الأخوة والأخوات لنعيش الليلة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 إلى ثلاثة لقاءات متكالية وإلى ثلاث حلقات كاملة متكاملة الحديث من جوانع الكلم من جوانع كلم من آتاه الله جوانع الكلم صلى الله عليه وعليه وسلم رواه الإمام أحمد في اسمده وابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صححه العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى في المسلم وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه وكذلك في ارواء الغليل في باب سلات التطوع لمن اراد ان يقف على تخريج هذا الحديث بقوله الحديث عن سيدنا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثقيم ولم تحف واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن اكرر الحديث ثلاثا استقيموا ولم تحكوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ثلاثه زمن استقيموا ولم تحفو هذه الجلة الأولى واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة هذه الجلة الثانية ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن جلة ثالثة استقيموا ولم تحفو واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يتكون هذا الحديث الرقرات من ثلاثة عشر كلمه ومع ذلك اسمحوا لي أن نقطة الليله فقط فقط مع الجمله الأولى التي تتكون من ثلاثة كلمات ألا وهي قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم استقين ولم تحفو وفي الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى نعيش مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وفي الحلقة الثالثة قدر الله لنا بقاء واللقاء نعيش مع الجملة الأخيرة من هذا الحديث الركرات الرفيق ألا وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحاسب على الوضوء إلا مؤمن اولا اقل لكم بان الله جل وعلا قد اعطاه بابي امي وروحي جوانع الكلم كلمات قليله لا تزيد على ثلاثه اسره كلمه تحتاج منه الى خمس ساعات او يزيد في ثلاثه حلقات او في ثلاثه لقاءات صلى الله وسلم يبارك على من اعطاه الله جوانع الكلم تبدر معي قول الصادق عليه الصلاة والسلام استقيموا ولم تحفو ما هذه البلاغة وما هذه الففاحة ولم أقس عند هذا الجانب البلاغي البياني عند الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأفح من متق بالبعض لم أقس عند هذا طويلا وانما تعالى هنا لندخل محراب هذا الامر النبوي لنستلهم الدروس والاضافه والعبر تعالوا زنا اخواني واخواتي لنغوص في بحر معاني هذه الكلمات لنستخرج اللالئ والجواهر والدرر تعالوا زنا لنطوف سويا في هذه اللحظات في هذا البستان النبوي المحمدي الوامع الماتع لمجمع الرقيق والزهر والثمر استقيم ولم تخص ما هي الاستقامة؟ وما معنى الاستقامة؟ لغة واصلاحة وما هي حقيقتها؟ الاستقامة في اللغة هي واعتدال والاعتدال خلدنا حضرتك الاستقامة في اللغة هي لاستواء والاعتدال تقول استقام الشيء أي استوى واعتدم استقام السيء أي استوى واعتدل استقام الظل استوى واعتدل استقام الجبار استوى واعتدل فالاستقامة في اللغه ضد التغيان والتغيان هو مزاوزة الحب في كل شيء والاستقامة استلاحا أو فرعا خلي ذلك من الغالب ده الاستقامة استلاحا هي نجوم السراط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتماد النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع فالاستقامة دائرة على الاقوال والاعمال والاحوال فلا تتحقق الاستقامه الا إذا استقامت الاقوال على الصدق واستقامت الأحوال على الاخلاص واستقامت الافعال على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم استم استم استم يا شيخ يا شوق بالراحه تون تون عم نشوف كذا التعريف بالسرعه كذا مرتين ثلاثة عشان بس نستوعب المعامل الجميلة دي ورفض حضرتك تركز معاه ايه لأن والله العظيم لأننا والله العظيم في امس الحاجه في ظل هذه الفتن فتن الشهوات وفتن السبهات التي تأصف بنا الآن من كل جانب بل اذا مد احدنا يده لم يكب يراها من ظلمات الفتن بل إذا انتبت إليه يد متودئة خانية طاغرة لتنتصله من هذا الغرق المحقق في هذه البحور المتلاكمة والأمياج الهائجه للكتم كتم السبهات والسحوات أقول إذا مد الواحد مما يده إلى يد متودئة طاغرة لتنتصله من هذا الغرق المحقق جذبته ايادي اخرى كثيرة بكثرة اعداء المتربصين مما لا يريدون لنا ولا لاولادنا ولا لبناتنا ولا لشبابنا ان يتربى ابدا على منهج القران والسنه لسفله سنه الامه رضيان الله تبارك وتعالى عليهم شيء رهيبة فما احوجنا الان الى الاستقامه وإلى التعرف على كيفيه تحقيق الاستقامه لنحل الله تبارك وتعالى ونحن على ساعه الاشتقامة هي نزوم الصراح المستقيم هارد على المعامل بالتفصيل بس هل بل حدرتك من المعامل الصلاحي للاستقامة نزوم الصراح المستقيم وقيام العبد بين عدى رب العالمين بانتصال الأمر والسناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاف واجتباع فالاستقامه دائرة على الاقوال والاقوال والافعال ولا تتحقق الاستقامه الا اذا استقامت الاقوال على الصدق والاقوال على الاخلاص والافعال على متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اما معاني جميله معاني في غيث الروعه تفقد دماء العيون لا بماء الذهب فما اغلى ما العيون ائمه مره ثلاثه لازم مره ثلاثه وكان صلى الله عليه واله وسلم اذا أعاد الحديث إذا ذكر الحديث اعاده ثلاثه ترجم الامام البخاري في كتاب العلم باب العلم باب من اعاد الحديث من اذا حدث اعاد الحديث ثلاثه واذا سلم سلم ثلاثه وادي اني ورح صلى الله عليه واله وسلم خلي بنقدرتك من من الاستقامه بزين الصراط المستقيم طيب من خل المرة دي بقى بالتفصيل لزمه السرأتي المستقيم ما هو السرأتي المستقيم؟ من عند حضرتك لقد خطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطف مستقيما على الأرض كده جلس عليه السرأتي والسلام عباد اصحابه والحديث راه الامام أحمد في مسنده غير بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطف مستقيما جميل. وخبت عن يميني خطوطاً عن يميني وثمالي خطوطاً متعرّزة متعوّزة خطوط متعرّزة ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا صلاة الله مستقيبة وهذه سبن سبن وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ قول الله تعالى وان هذا صراط مستقيم فاستتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جاءت مدلش السبل دي اياك وآدي السبل على راس كل سبيل من هذه السبل الثلاثه ما تخليك مع الجماعه ما تخليك على الصراط المستقيم طيب لو قلنا ايه الصراط المستقيم ما انت ما قلتش ان هذا صراط هي طب خليك خبر ليا ايه, إيه اخرك افسر لك كلام رسول الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أريع وأرفع وأزمل أن يكون كل أو زل حديثنا قال الله قال رسوله وهذه بضاعتنا التي نسخر ونعتز بها بل ولا نملك غيرها لا نملك إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يفكر لك في حديث آخر مع مصرات المستقيم فالحديث رأي الإمام أحمد وغيره بصمد صحيح من حديث من ياسد لسمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال دارد الله ده هنا المثل المرادي يضربه ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دارد الله مثلا مستقيمة. الله الله الله. خلي بالك لله كلام غالي ايضا. درب الله مثلا صراكا مستقيمة. جميل. وعلى جنبتي الصراكي سوران. حضرتك متصور معاه. طريق. مستقيم على جانب الطريق سور عالي. وعلى الجانب الاخر سور اخر. وعلى جنبتي الصراكي اي على جانبي الطريق سوران. كل سور من هذين السوري فيه أبواب مفتقة فيه أبواب مفتقة وعليها ستور مرخاف يريد حضرتك في اسمها الكلام النبوي هذا الجليل ضرب الله مثلا سراطا مستقيمة وعلى جنبتي السراطي سورام سورام نسمى سور وعلى جنبتي السراطي سورام فيهما أبواب مفتقة وعليها سطور مرخاه وعلى رأس الصراط يعني على أول الصراط داعم يقول أيها الناس ادخل الصراط جميعا ولا تأوز ادخل الصراط جميعا ولا تأوز وعلى الصراط داعم آخر إذا أراد أحد الناس أن يفتح باباً من هذه الأبواب المغلقة التي أرقيت عليها السكور من هذه الأبواب المفتوحة التي أرقيت عليها السفور إذا رأى أحد أن الناس على الفرات أن يدخل باباً من هذه الأبواب يقول له الداعي على الفرات ويحد ويحد لا, يفتح. لا يفتح. تفتح ألا تفتح الباب ده خليه ابعد عنه لا تفتح انك انت تفتح تلجف تلف يعني هتدخل لو فتحت لو شلت استطارة ودخلت هتدخل قوة هتقع هتأتين في المحارم اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المثل الجميل يقول النبي الجميل عليه الصلاة والسلام الصراط عرف الحوارة شن بعض السرات عرف لزم السرات المستقيم نظوم الصراط المستقيم. قال عليه الصراط والسلام. الصراط الاسلام. الصراحة الإسلام. الصراحة الإسلام. يعني الصراق الاسلام. يخلي ذلك الاسلام السلمة. قال شيخ الاسلام المساينية طيب الله الصراط. ان دين الله الذي دي هو الاسلام مبني على اصلين. الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا من هما حقيقة قولنا نشهد ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبالسهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالسهادة الثانية يعرف الطريق من الى إلى المعبود عز وجل لأن كل الطرق إلى الله مسجودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم من متصرته الاسلام, الإسلام. قال عليه الصلاه والسلام استراته الاسلام نجوم الاسلام ان تعيش بالاسلام من الاسلام وان تستقيم على هذا الدين تستقيم على هذا الدين الذي تركباه الله جل وعلا لأهل اهل السماوات واهل الارض دينا. ولا يوجد عند الله دين الا الاسلام ان الدين عند الله الاسلام وما بعث الله نبيا ولا رسولا الا بالاسلام فدين نوح هو الاسلام ودين ابراهيم هو الاسلام ودين موسى هو الاسلام ودين عيسى هو الاسلام ودين سليمان هو الاسلام ودين يوسف هو الاسلام ودين الجن المؤمن هو الاسلام ودين محمد هو الاسلام الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمسلين قال الله تعالى حكاة عن موح فما في صورة يونس وأمرت أم أكون من المسلمين قال الله تعالى حكاة عن إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا إمة مسلمة لك واين مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ودين يعقوب هو الاسلام قال تعالى ان كنتم شهداء اذ خبر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك, وإله آبائك. ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون ودين موسى هو الاسلام تعالى حكاياتا عنه في سورة يومس قال يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه فاستلوا ان كنتم مسلمين ودين عيسى هو الاسلام قال الله تبارك وتعالى حكاياتا عنه فلما احسى عيسى منهم الكفر قال قال من انصاري الى الله قال الحواريين نحن نحن انصار الله آمنا بالله واثهب لاننا مسلمان ودين يوسف هو الإسلام. قال الله تعالى حكى عن عبد قبيح يسمى من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث صار السماوات والأرض أنت يلي في الدنيا والآخرة. سأصبح مسلماً، والأكمي بالصالحين، ودين سليمان هو الإسلام. قالت ملكة سبأ إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان من رب العالمين، ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن المؤمن واما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فإلائك تحروا رسبه واما القاسطون فكانوا لجهنم حفظه ودين لبنة التنامية مثل الختام المصطفى هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام وأنزل عليه قوله اليوم أطمنت لكم دينكم وأطمنت عليكم نعمتي وردوث لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا في آية حاكمة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو كل آخرة من الخاسرين هذا كلام ربنا جل جلاله وهذا قرآن سيطلع وتظل يطلع بفضل الله وإذنه الى ان يرث الله الارض ومن عليها ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو كل الاخره من الخاسرين الاستقامه نزوم الاسلام ان تعيش مسلما ان تعيش مسلما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمسن الا وانتم مسلمون عث مثلنا واحرف على أن تعيش بالإسلام من لله من الله سبحانه وتعالى احرص أن تعيش بالإسلام الإسلام له حكم في كل شيء في حياتك له حكم في قولك الإسلام له حكم في حبك وبهدك في عطائك ومنعك في ولائك وبرائك في دخولك وخروجك في أقلك وصربك حتى في جماعك لمرأتك في الفراش حتى في دخولك إلى الخلاء إلى الخلاء أي إلى دورة الياه بلغتنا أو بكلماتنا حتى في دخولك إلى الخلاء الإسلام للحق لن يطرق الإسلام شيئا إلا وبيّنه قال جل وعلا ما فرتنا في الكتاب من شيء وما فرتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يبقى نزوم نجوم الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم؟ قال النبي الأمين الصراط الاسلام جميل الصراط الإسلام والصوران حدود الله اوعى تتعدى الحدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه اوعى الحدود خل ذلك والصراع حدود الله والأبواب المفتحه عليها السطور المرحاش محارم الله محار الله الداعي على راس الصراع يعني على اول هذا الطريق كتاب الله سلام. كتاب الله طيب وضع اللي على الطريق اللي على الصراط قال وداعي طريق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم الاستقامه لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد العبد بين هذا يا رب العالمين هذا هو مكان العبوديه أن يقول الرب جل جلاله المعبود وحده بلا مناجئ ولا شريك أمرت ونهيت وأن يقول العبد سمعت وأطعت هذه هي العبودية العبودية التي تنبني على كمال الحب لله وكمال الظل لله فليس عبدا لله من زعم الحب لله دون أن يذعن لأمره ودون أن يستمد مهنه ودون أن يقف عند حدوده، وليس عبدا لله من أذ عمل أيام الله تبارك وتعالى وهو ليس محبا لله جل وعلا بل بدأ أن يكون العبد محبا لله مستسلم نزيل منصاب لأوامره وإلا فلست عبد لله جل وعلا إن عذبت الله بالحب دون الإبعام أو إن أذ عن الله بلا حب لا العبودية والعبادة هي كمال الحب مع كمال الجم كمال الحب مع كمال الجم وللقواد ولذلك. الإله الإله كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله من القيم وخفض رجب وغيرهم الذي تأله بالقلوب بحبها وتخبأ له وتذل اللهم الله الإله الذي تألهه القلوب بحبها وتخبأ له وتذل ولا شرور للعبد ولا خواه إلا إذا امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا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 أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المسلحون ومن يطع الله ورسوله ويصلى الله واتقه فأولئك هم الفائزون اللهم ازعلني وإياكم من الفائزين من المؤمنين الصادقين إنها ولي ذلك والقادر عليه الاستفادة بزوب الصراعات المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بانتصال الأمر وازتناب بالنهي، واليقوف عند الحج كل هذا بزهر ولا بهوى لا بعلم بعلم فاعلم اول امر فاعلم انه لا اله الا الله واشتغسل لزنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الحفر بحزر رحمه الله امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمه بامرين بامرين بالعلم والعمل فبدأ بالعلم فقال سبحانه فعلا وتم بالعمل فقال سبحانه واستغفر لذلك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ونسواكم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله يسلم بأمرين بالعلم والعمل فبدأ بالعلم وقدم العلم فعلى العمل لأن العلم هو المسحول النية التي يصحح بها كل قول وكل عمل الله أو الثاني بدأ بالعلم وقدم العلم على العمل لأن العلم هو المسحول النية التي يصحح بها كل قول وكل عمل يبقى كل هذا بالعلم وإخلاص هرّج تاني دلوقتي الإخلاص والتباع ما يقبل الله للهذا اللي على عمل ولو كان عظيما ولو كان عظيماً إلا بشرطين بالاخلاص والاتباع إلا بالإخلاف والاتباع قال سبحانه وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هنا تاء والخنيف هو المائل عن الشرك الحنيف هو المائل عن الشرك هنا تاء وقال جل وعلا: فمن كان عرض لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما تفح يحي من حديث امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت من احدث في أمرنا أي في ديننا من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب أي مردود عليه لا قبول له فالله جل وعلا لا أقبل من الأعمال والاقوال والأحوال إلا ما كان خالصا لوجهه نبيه صلى الله عليه واله وسلم اسال الله ان يرزقنا ايات من الاخلاص والاستقامه انه ولي ذلك والقادر عليه اعتقد كده هدانا معنى الاستقامة ودعي ان نتذلل الى الله عز وجل ان يرزقنا الاستقامة طيب عرف الاستقامة مرة اخرى كده الدكتور سامي الجامع قال الى الاستقامة هي لزوم الشرايط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بانتظام الامر بالنهية والوقوف عند الحجة بعلم وإخلاص واتباع إذ هي دائرة على الاقوال والأعمال أو الأفعال والأحوال فلا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الاقوال على السك يا رب من الصادقين إلا إذا استقامت الأطوال على السك واستقامت الأحوال على الإخلاص واستقامة الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب المسيجي نتعرف على تعريف الصلاة الصالح رجوان الله عليه للاستقامة عم؟ هو ده التأثير هو ده التأثير إذا أردت أن تكت على الحق تتعب إلى أهل الحق اعرف الحق تعرف أهله فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق ولا شك ولا ري أن الصحابة رضي الله عنهم أزر الله الحق على ألسنتهم وخلودهم كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولا شك ولا ريب ان المراد بالمؤمنين في الآية ابتداءا هم الصحابة رضي الله عنهم ومن يساقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومثله زهما وسائط مطيرة وفي مثنى بأحمد بسنة الحسن أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنما فليستمنى بمن خدمت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وإلا فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة برها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بمستفاة من أخلاقهم وشيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم فعلم تفسي صحابة إليه قال السجيء أعظم الأمة استقامة بعد المستقيم أعظم الأمة استقامة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا لا, لا بل انا أقول دائما الصديق الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عزيز الرجل الذي يدق قلبه على دقات قلب النبي صلى الله عليه واله وصحبه ماذا قال الصديق رضي الله عنه قال الاستقامة هي الا تشرك بالله شيئا ولسه في قوله عليه الصلاة والسلام استقيبه بس استقيبه ولسه انتف ولم تحفظ معناه قال الصديق رضي الله عنه الاستقامة هي ان لا تشرك بالله سيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة هي ان تستقيم على طاعة الله وان لا ترغر وغامت فعالك قال اثنان العثمان رضي الله عنه الاستقامه هي اخلاص العمل لله جل وعلا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه الاستقامه هي ان تستقيم على اداء الفرائض اتسعت في من الهاله وارى من هاله أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروه سنان الاستقامة الذي تبوأ زرية سنان الاستقامة يا الله ذكرني الله الان بكلمات شيخي وحبيب بن القيم في حق أبي بكر رضي الله عنه الكلمات التي يخلو لي أن أرددها دائما كلما ذكرت أبو بكر رضي الله عنه يقول ابن كيم هذا هو ابو بكر اظهر ان في امتك ابا بكر اظهر ان في امتك ابا بكر ايه وربي يقول هذا هو ابو بكر الذي عاين سائر الفاقه يحوم حول حد الايثار فألقى له الشديق حب الحب على روض الربا فألقى له الشديق حب الحب على روض الربا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمناً مطمئنا. فركعت طائر الحب إلى حوصلة المباعة وتركه هنالك ثم على الطائر على أثمان شجره السبق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى سنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجمدها الأكثر. كلمة علي اويا. تكتب لماء العيون. رحم الله شيخنا سيخنا وامامنا بنالكي رحمة واسعة ينور الله مرقبة. وطيب سراء. هذا هو ابو بكر. رضي الله عنه. يعرف الاستقامة فيقول الاستقامة هي أن ألا تشرك تسرك بالله سيئة هي دمأة يقول الحافر بن رزق في كتابه الماتع جامع العلوم والحكم وأسأل الله أن يصفقني صرح هذا الكتاب كاملا في حلقاتها هذا يعني أود بإذن الله تعالى في مرحلة من المراحل أن أحضر معي هذا الكتاب الرائع الجامع، الوانع الماتع في حلقات سبب بإذن الله تبارك وتعالى. وهو كتاب زام العلوم والحكم للحافظ مرجح الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما أروى وأجمل هذا الكتاب. كما أعظم فائدة. يقول حفظ هذا وأصل الاستقامة أم يستقيم الخلق على التوحيد هو ده. هو ده الأصل إخوان. وأنا أقسم لقبي الله في دنيا ولا في اخرى. بل ولن تنفر الامة ولن تمتن الامة الا اذا استقامت على التوحيد بسموله وكماله وصفائه ومقائف. الامة لم تستفد الى الامن التجارب لا في فلسطين ولا في الجزائر ولا في السودان ولا في افغانستان. لم تستفد. لو غلت الامة الاف السنين تهتف بحنازر ملتهبة وتخرج في مظاهرات صاحبة. دون أن تستقيم الأمة على التوحيد بصفائه ومقائه وسنوبه وكماله لن تغير من الواقع سيئة والله لن تغير من الواقع سيئة والله أقولها بكيان كله وبقلب كله بقلب منبوء بالحب لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم الخطوة الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة والاستخلاف والتمكين هي أن نحقق التوحيد بصفائه ومقائص بشميله وكماله ارجو الا يحتجل شبابنا واولادنا قضيه التوحيد في جانب الحصريه او في شرك القبور او في جانب الاقتصاد او في جانب التربية كل هذا من التوحيد فالتوحيد منهج للحياه من بل هو حياه من الحياة. التوحيد من بل هو حياه من الحياه كل صغيره وكبيره يجب ان تنبثق من التوحيد فالتوحيد له حق في إعلامنا في تعليمنا في سياستنا في اقتصادنا في لباسنا في أطوالنا في أفعالنا في حبنا وبغضنا وولائنا وبرائنا حتى في ملابس نسائنا حتى في سواة إبحارنا لا يجوز لمسلم أن ينفق ان منهج التوحيد في, في أي أرض كان تحت أي سماء كان هذا هو المؤمن وسعاره على الديان لربه سبحانه مع ربي سمعنا وأتائنا غفرانك ربنا وإليك المصير أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد والتوحيد أيها الأفابل تكرر لا ينتقل منه أبدا إلى غيره أبدا في أي مرحلة من مراحل البناء والتربيه لا ينتقل من التوحيد إلى غيره، بل ينتقل ماء التوحيد إلى غيره، بل ينتقل ماء التوحيد إلى غيره. أيها الأفاضل، أيها الآباء، أيها الأنماط، التوحيد لا يمكن أبداً أن يترك في أي مرحلة من مراحل البناء أو في أي خطوة من خطوات السير إلى رب الأرض والسماء. لا أبداً، بل يجب عليك أن تسحب التوحيد وأن تكون موحداً محتكلاً للتوحيد. حياتك في كل حياتك وفي كل مراحل عمرك حتى تلقى الله جل وعلا وآخر كلمة ترددها بإذن الله لا إله إلا الله اللهم نختمنا بالتوحيد فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأبكرت لم, لم تتلأ سمحت لم تتلأ سمحت على فراس الميت بإذن الله ودموعود الصادق رسول الله لم تتلأ سمكت في النطق بكلمه التوحيد بلسانك وجمالك ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد ما دمت تعيش طوال حياتك على التوحيد قال امامنا وحافظنا الجليل الحافظ كثير رحمه الله تعالى لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بأس عليه أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوقيت من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء ضعس عليه وهذه الفقرة الأخيرة حديث في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات على شيء ضعس عليه أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوقيت وأن يحسوني وإياكم في زمرة المرحلين تأخذ لأ المحققين وسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أسلل استقامة أن يستقيم القلب على التوحيد اسمع اسمع فإن استقامة القلب على التوحيد استقامة الجوارك كلها على طاعة العزيز الحميد استقامة تستطيع أن تغد بصرك عن الحرام وقلبك مريح أبداً. لا يمكن على الأطلاق أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقلبك مريض لا يمكن على الأطلاق أن تكف فرضك عن المعصوية وقلبك مريض لن تتمكن من أن تكف نفسك عن الخطى لمعصوية الله والارتكاب الزنودي وقلبك مريض قال حبيب الخلوب كنت الصحيحين من حديث النعمان بن نسير وفيه انه صلى الله عليه وسلم قال الا وان في الجسد نزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب قال ابو هريره رضي الله عنه القلب ملك الاعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فان طاب الملك طابت الجنود والرعايا وان حبس خبث الملك حبست الجنود والرعايه القلب ان استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعه العزيز الحميد حتى ان ضلت جارحه عاد صاحب هذا القلب السليم الى التوبه والاوضه والله تبارك وتعالى يفرح بتوبه من يتوب إليه وارجع إليه سبحانه وتعالى الفضيق رضي الله عليه رد قضية الاستقامة الى, إلى تحقيق التوحيد ومدى الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال الله امام الموحدين وكدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال الله له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لوحظتن عملك ولا تكونن من, من الخاسرين يا الله يا الله انظر الى خطر الشرك ايام اقادم الله يقول لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد اوحي اليك مثل النبي فقط والى الذين من قبلك اي اخوانه من النبيين المرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ولقد اوحي اليك وإلى الذين من لئن لإن أثرتت لأحبتن أملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين فالسرك ذنب الله يغفر قال سبحانه إن الله لا يغفر أي شرك به إن الله لا يغفر أي شرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمعنى لا يغفر الله لمشركم أفر على الشرك ومات عليه أما إن خلع المسرك رداء الشرك على أكبة التوحيد والإيمان ونطق بلسانه وأفر بجمانه وترجم بزوارحه وأعماله وأركانه فأهلا وسهلا ومرحبا به في أي لحظة من الليل أو نهار يفرح الله جل وعلا بتوبته وأوبته وهو الغني عن العالم وفي صحيح نسله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النور فصحيح البخاري من حديث عبد الله مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعي من دون الله مجدا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله مجدا دخل النار والمجد هو النظير والمشابه والمنايع والمثيل والله تبارك وتعالى يقول فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والله جل وعلا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الذين امنوا اشد حبا لله فسال اسلام اي الذين امنوا اشد حبا لله من حب اهل الانداد لأندادهم الذين لله من حب أهل واتخاذ الند مع الله على صورتين الاولى ان يشرك العباده أو بعض صور العباده لهذا المجد مع الله او من دون هذا الشكل أكبر بالتفاسر والصورة الثانية سيصير الرياء أي كقول الرجل للرجل ما شاء الله وسيء ففي الحديث الذي رواه ابن مازكا والنسائي وغيرهما بسند الحسن أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وسيء فقال له عليه الصلاة والسلام أجعل كي لله مدى بل كل ما شاء الله يحجر إذن لاستقامة أن تستقيم على توحيد الله وأن تنبذ السرق قال الصديق الاستقامة ألا تسرك بالله سيك جميل وقال عمر رضوان الله عليه الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله عز وجل وألا تروغر يغام التعالب أعتقد أن كثيرا من الناس الآن يروغر يغام التعالب هو الآن مثلا معي يسمع عن الله جل وعلا ويسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء الحلقة لا يتورع ان يبحث عن سلم فاضح او عن سلسل فاكت او عن برنامج هادس لا هذا هو ريوغان السعالة هذا هو ريوغان السعالة هذه حالة الغبث التي لا يمكن ابدا ابدا أن تحقق بها لاستقامة على الدين حتى تلقى رب العالمين لا يجوز لك أخ الحديث، بل يجب عليك أن تصحح منهج السم والطاعة لمن تسمع لا يجوز أن تسمع إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لك يا إختار أن تستمع الآن عن الله وعن رسوله وبعد ساعه يتغير المنهج ويختلف المنهج هذا من رغام السعال، يجب عليك أن تثبت على هذا الطريق، ولا حل لك أن تبحث بهذه الاله بهذا الجهاز، جهاز التحكم في يدك، لا حل لك أن تتنقل به بين هذه القنوات الكثيرة لتبحث عما يغضب الله سبحانه وتعالى. لتقضي معه لا كل ساعة ولا حتى دقيقه واحده متى ما ملك الموت متى ستكون النهايه فبين ايدينا قصص مريحه ولا اريد ان يثيق ان النفس مثل هذا فكل يعلم في اي لحظه من اللحظات تاكيده من يكتب ملك الموت فليس على طاعه ليس على الاغلاق يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون احرص على تموت على الاسلام وان كان العيش على الاسلام اصعب وانعذب نعم قد يكون الموت في سبيل الله سهلا لكن الحياه في سبيل الله ليست سهله الموت في سبيل الله قد يكون سهلا لكن أن تحيا في سبيل الله على منهج الله أمر جليل وأمر خطير وأمر كبير يسأل الله يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه إنها ولي ذلك مولاه يقول عمر الاستقامة أن تستقيم على طاعة الله صاد عن السيخ أنا لقص ملكا يا أخي يأخي لقص ملكا نبيا مرسلا رجل بكر معرض لأن تزل قدمه في خفرة معصوى جميل لا انكر عليك ذلك بل قد يقع التقي في الفاحسة لا لا لا لا لا ما تكبر هذا كذا آي الله قد يقع التقي في الفاحسة عند الجليل قال الملك الجليل وسارعه إلى مغسرة من ربكم وزمّة عرضه السماوات والأرض كعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء والساظنين الغير والآفين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحسا أي ظلموا أن فتهم يفر الله وستغفر لزنيدهم ومن يفر الزنيد إلا الله ولم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون هذا هو التقي فالفرق بين التقي والتقي أن التقي إن ذكر بالرب العلي تذكر واتذكر وأناد لا يسر أبدا على الماسية ان التقي ان ذكرته بالله ما تذكر وان ذكرته بكلام رسول الله ما تاثر وهو مصر على المعاصي بل هو مستهزئ باهل الطاعه بل هو يسخر باهل الفضل والعلم ولا خير ولا قوه الا بالله العلي العظيم فلا حرج على الاطلاق ان زلت قدمك حبيبك الله واختي الغاليه الفاضله ان زلت قدمك في بؤره المعصيه فما علينا الا ان نجذب ثيابنا وان نرفع ارجلنا من بؤر المعاصي، وان نطهر ملابس الذنوب بدموع التوبه والاوضه والندب وان نقبل على ربنا جل جلاله ونحن على يقين بانه سبحانه سيفرح بتوبتنا وهو الغني عنا وما اكثر الادله على ذلك لا اريد ان ادخل هذا الباب الجليل لانه باب طويل جميل بجمال التوبه وطويل بطول الآيات والاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من فات وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وفي صحيح مسلم حديث ريره أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده لولا لم لذهب الله بكم وزاع قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وهذا يستح لنا باب الأمل والرزاء ولا يستح لنا باب الزر على رب الارض والسماء في الاستقامة قال عمر رضي الله عنه عليه الاستقامه ان تستقيم على ساعه الله والا طريق لها غير هامه وان زلت قدمك زل بالتوبه والا قال عثمان رضي الله عنه الاستقامه هي اخلاص العمل لله جل وعلا الله. لأن الله لا أكبر من الأعمال والأسعال والأخوان إلا ما كان خالصا لوجهه وإلا ما كان مواكقاً لسمة نبيه صلى الله عليه وسلم والإخلاص كما ذكرت هو تفصية العمل أكثر عمل القلب وعمل الزوارق أكثر عمل القلب وعمل الزوارق تفصية العمل لصالح النية عن جميع سوائب الشب أول تاني تعريف الإخلاص تفصية العمل ب النية او بصالح النيه عن جميع سيئات السر فالله سبحانه لا يقبل من الاعمال ولو كانت عظيمه في اعين الخلق الا ما كان خالصا لوجهه. سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء عن الشرك. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة عن الحديث النبي قال الرب العلي أنا اغنم اغنياء عن الشرك فمن عمل عملا فيه معي غيره تركته وسرك وفي لفظ دماغة بشنجة صحيح تركته وسرك وأنا منه بريء وهو للذي اشرك الاستقامة إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى أن تخلص الأكوان والأعمال والأحيان لله الكبير المتعال. قلنا جميل. قال علي رضي الله عنه الاستقامة هي أن تستقيم على أداء الفرائض. ما خلقت له وما خلقت الجنة والإنف إلَّا يعبدون فأول فرض هو العبادة وأول فرض هو تحقيق التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. أن تستقيم على أداء الفرائض. تحقيق التوحيد وأتم الصلاة واتم رمضان وحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا هذه هي الاستقامه ان تستقيم على اداء طلائك وفي صحيح من حديث ابي هريره ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا اللهم اجعلنا من اوليائك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من اوليائك يا ارحم الراحمين فالولي هو المؤمن فكم من اخواني واخواتي ممن يستمعون الي الان هم من الاولياء باذن الله جل وعلا ان حققت الايمان والتقوى من عادى لي وليا فقد اعظمته بالحرب اللهم اجعلنا من اوليائك لتتولى الدفاع والدفع عنا يا ارحم الراحمين ان الله يدافع عن الذين امنوا اسال اللهم اجعلني اياكم يا من اهل الايمان الذين جعلهم الله تبارك أتعالى أهلا لأن يباك عنهم سبحانه سبحانه سبحانه وواله من شرف وواله له من كرامه نسأل الله لا حرمنا من هذه الكرامة بذنوبنا وتكثيرنا إنه على كل شيء خبير من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرق وما تقرب إلي عبد بشيء أحبت إلي مما اتركته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالما يأكل حتى أحده. فإذا أصببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره به. التي يبصر بها. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطي الله. ولئن استعاذني لأعيذ الله. يا عبد الله. هذا تعريف الصلاة. بدوان ما يتبارك تعالى عليهم من الاستقامة. هو جل جلاله قد آتاه صلى الله عليه وسلم جل على الكلم استقيمه كيف وكيف هذا وكيف هذا هذه الكلمة الجميلة استقيمه ولم تحس ولم تحسي يعني ولم تحسي يعني ماذا تفرط فر الى الاستقامة بهذا هذا التفصيل الذي أتمناه كثيرا. يا الله دي بصرة جميلة دي بصرة نبوية من الرحمة المهداف استقيمة ولم تخفو لم تستطيع أن تحققوا الاستقامة كاملة بهذا التأثير الذي أصلناه وبيناه لنا سلطنا استغلا فتأعمل إيه فاتق الله مستطاق أعمل إيه لا يكلف الله نكتب إلا يطاها أعمل إيه لا يكلف الله نكتب إلا ما أطاها اعمل ايه؟ رفع عن امات الخطأ والمسيان وما تكره عليه طيب امي طيب اعمل ايه؟ صدد وقارب صدد وقارب اجتهت ان تقترب من الافتقاب اسمع للنجيه عليه الصلاة والسلام كما تفتح الحين من حديث ابي هريرة ربي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ان الدين يسر ولن يشاف جبين احد الا غلبه فصدقوا ااا إذا يعني الشداد يعني الاستقامة أو محاولة الاقرب من الاستقامه صدق وقارب الشداد مرد الشداد الاستقامة لم تستطيع قارب اقترب من الاستقامه اقترب من هذا الطريق لا تبتعد عنه إلى أي سبيل من هذه السبب إن الدين يسر سبس من العصبية والغلو والتطرف، تطرف الأخلاق أو التطرف الشكر أو التطرف الحرك اطلاقا كن وسطا كن عدل. وان وسط العدل كما في سرواتي أبي سعيد من كبري في صحيح البخاري عن الحبيب النبي وان وسط العدل إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا علجه، مستأجده، فسجده، استقيبه، ثم تأذروه، قاربه، فسجده استقيبه ثم تقبلوش قاربه فسجده وقاربه واستعين بالغبية والروح وشيء من الجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسجد النبوي، فرأى قبل مربوطا. بين ساريتين من سوار المسجد المبوي يعني بين عمودين فقال عليه الصلاة والسلام هذا الحبل قال يا رسول الله حبل لزينب يا الله ليه تتعلق به إذا سفرت في الصلاة إذا تعبت تتعلق به. لتوقف نفسها بين هذا يا بي ربها جل وعلا إلى هذا الحبل نعم فقال الرحمة المهجاح والنعمة المهجاح عليه أفضل الصلاة والسلام حلو. فك الحبل ده كما قال فليصلي أحدكم نساطة فإذا فتر فليركض كيف تسريع كيف الهجي المدوي فليصلي أحدكم نساطة فإذا فتر فليركض فليمن وكلكم يعلم حدثة الروح الذين جاءوا لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته فلما اخبروا عنها كأن انتقال لها فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال أبيض أما أنا أسل الميلة ولا أرخب ابدا وقال الآخر وأما أنا أسيم الجهر ولا أفكر ابدا وقال الثالث وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج ابدا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال انتم الذين كنتم تلا وكذا الا والله اني لاخشاكم لله واكفاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي واركض واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني بلغت ذنوب وبلغت تشدد وبلغت اخراج في التطرف كن عدلا كن وسطا تثبت يا فارس تثبت يا فارد. ولم تحس لن تستطيع ان تحقق الاستقامه كامله لان الرب رب والعبد عبد تثبت يا فارس لا هذه الغفله اعلم يقينا انه حتى لو حققت الاستقامه فلن تدخل الجنه بعملك بشرة كبيرة جميلة جفتها لإخواني وأخواتي في هذه القمة الميمونة في هذه الليلة الكريمة. أقول حتى لا تفقد الاستقامة أعلم بأنك لن تدخل الجنة بعمل حتى تظل متكبرا لله جل وعلا حتى لا تغتر بعلم أو عمل حتى لا تغتر بعلم أو عمل أو طاعة أو عباد. رأي مسلم فيه صحيح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سددوا يقارب، واعلموا الله واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله وتلهم واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا يا الله قال ولا أنا من بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الميسون بالله الذي غسر الله له ما من ذنبه وما تأخر قالوا ولا أنسى يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمى جنيا الله جرحمة منه يساعد يا الله أسنى تغترس لا لبعلم ولا بعمل ولا بطاعة ولا بعبادة. ما عليك إلا أن تصدد وأن تقالد من الاستقامة لكن حيار أن تعتقد أن عملك هذا الذي بذلت يأهلت للجنة أو يدخلك الجنة لا والله والله ولا بموضع صوت في الجنة لو عملت لا حييت طيب أولاً يقل الحق تبارك وتعالى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 القران والسنه ولا بين السنه والسنه لان الحق يخرج من مشكله واحده اما الاذن الباء اللي في الحديث لن يدخله احد منكم الجنة بعمله وما هي الباء في الايه بما كنتم تعملون الباء في الايه هي باء السببيه هي باء السببيه شاء الله جل وعلا ان يجعل لكل شيء سبب. يقول شيخ الإسلام ليس شيء في الدنيا والأخرة إلا بسبب. حتى في الآخرة ليس شيء في الدنيا والأخرة إلا بسبب. فالباء في الآية بما كنتم تعملون جعل الله الأعمال أسبابا لدخول الجنة لا بد من عمل. طيب والباء الحديث من يدخل أحد منكم من الجنة بعمله هيباء العرض. هي باء العود وليست باء السببيه يعني اعلم ان كل اعمالك واقوالك واحوالك ليست مؤهلة لك لما ستناله من قبل ومن كرامه في جنات النعيم مرجع خوف في الجنه منديل من مناديل الجنه باعمالك التي عشت طوال حياتك من اجلها يجيب فعلا يقيما ان رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى عليك اعظم من كل اقوالك واعمالك واحوالك فتبرأ من حولك وتولك وقوتك ومددك وما عليك الا ان تنتصر الامر البيت من كرامه فأرجو ان تتصور انت نزلا يهيئه لك ويعطيه لك رب تجل جلاله في جنه لم يخطر نعيمها على قلب بشر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايها الاثاب هذا القدر الليله بهذه الجلة التي تتكون من ثلاث كلمات من كلمات من أعطاه الله زوان على الكلمة استقيموا ولم تحفظ وعلى وعد إن شاء الله تعالى أن نعيشه في الإتباع القادم مع الجلة الثانية من هذا الحديث المبارك وعلموا أن خير أعمالكم الثلاث وفي الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى نعيش مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحاسب على الوضوء إلا مُحمني وصيّ الختام للنبي عليه الصلاة والسلام لأبي عمرو سفيان بن عبد الله كما في صحيح مسلم الذي جاء يقول لرسول الله يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك فقال له قل آمنت بالله وفي روايه الترمذي ومسند احمد قال سفيان في قلت يا رسول الله حدثني بامر اعتصم به فقال المصطفى قل ربي الله ثم استقم قال سفيان في فما اخوك ما تقات علي فاخذ رسول الله بلسان مسك ثم قال اخوك ما اخاف عليك هذا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ودسمه الاعظم الذي إن سؤل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يرزقني وإياكم الاستقامة على التوفيق وعلى الطاعة وعلى الفرائد وعلى الإخلاف وأن يزمدني وإياكم السرق وأن يخدم لي ولكن بخاتمة التوفيق وأن يحصرنا في زمرة الموحدين تحت لأسدوة المحققين وسيد المبيين إما هو لي ذلك والقدر عليه وأسأل الله أن يحصر نساءنا ودناتنا وأن يحفظ سبابنا وأن يهدي أولادنا وأن يربي لنا أولادنا فأسأل الله أن يوحد الصفوف المسلمين وأن ينزع الحقد والغلة والحسب والضغائن من نفوسهم وصدورهم المحلوبين فأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وبالتنكين للتوحيد والموحدين فأسأل الله أن يجعل بلدنا نصرة واحدة للأم والأمام وزميع بلاد المسلمين فأسأل الله في هذه الساعة أمور المسلمين أن يرزقهم التوفيق والسداد والرسال وأن يأتي بقلوبهم إلى قرآنه وإلى سمة نبيه وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناشحة الناشعة وأن يفق كل مسؤول في الأمة إلى كل ما يحبه وارباه إنه وليه ذلك مولاه أحبك في الله هذا وما كان من التوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أي شهر أي نسيان فمنني ومن الشيطان بالله أن أكون زفرا تعبرون عليه إلى الجمة ويرنى فيه في جهنم ثم أعود بالله أن أذكركم به وأنفاه وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفارات وفقني الله وإياكم وتقبل الله مني منكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته الحمد لله وصم الله وصم نظارك على نجينه وصم وعلى آله وصم أسمعيني بعد حياة الله جميعا أي الأسراء والأخوة مستثلت الصالم السلام عليكم السلام عليكم وأدع الله ليأخذ أحد الله يركض لتحجي إذنه الله وحيدة أحد رحمة الله أمين, يا أمين يا وعلمنا يا جهي يا رب اردني انا مريضة بالأم بها جديدة يومين حيث يسر ليه الله قصة الله نفسيك يا اني رفع عنك البلاء لا يصرف على السكس هي محمود نعم انا ابن انا عملاء عليك بالخير فألوية اهل الصور في ماتة وقلتني عملية عمرت بلية اتفاق نعم فأتي بعض الناس قديري لا يجيب نعم بس الأول سأل الثاني هلوية أردنا من الأسرق لقد تجدت يه... ال... ال... ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن الله تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن يا تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا عليكم يا عليكم يا عليكم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب دلوقتي انا وقت طرحة طويلة بس مكتبت كمار هل دعا تبقى صدف فرعي؟ طيب صدف أز... يعني عسالة الترائيلية وليلاتي في الجديدة وفرمضان انا بانت العصار لإنعيصه ووروه الترائيخ في المجد هل دعا تبا يعتبر في للجرحة الوات المخصوضي ولا لا جزاك الله ورحمة الله نستخدم السلام آخر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إذا حد رزق الله يكرمك أنا ما في ذكر لما من هما من الآن شو هو رجلا دريت في عد الله الله جزي وعج... عز... ربنا يرزقه من خلقه ويسحب له زوجة صالحة ربياره رب الله ما أنت ما كذي حاجة أنا هي تعبر المريض أو حديثه بس بكل بس هو عليك ليه صعب يعني أكثري كده فكان أيدي بتحمل عليهم هو خش معهم حمل يعني كده الوقت هو وقت جالس إنه عايش اللحظة وما جيش هذول واحد يسمعوني عادي يعني على حسب إنه اللي... يعني هو بصراحة جرب أبيه راضي نوعاً فهل يجوز لنا وجود مثل الممرج أو حاجة يتحمل معهم حمل أو كده ولا حرام عليه؟ أكثر بس غير آخر على أي... ما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 سلام عليكم. سلام عليكم. نعم. الزكاة سعيدة. أهلاً مساءً. الزكاة الله خيرها. ربينا كل ما قلناه الله عز يعني دلوقتي أنا بحس إنه أنا عملي مقبول بس ما بنتعلمن علاجه. بعد يعني ممكن ما يعني ممكن أبقي لهم مثلاً عليهم. بحس عملي خلاص يحبس يعني أنا بحاول أتعايش الحمد لله يعني.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 <تصفيق> ما. ولا ولا كان ضروري ان انا دي كنت عرفت ان مكتب عندي اي حاجه ولا يعني اي حاجه من قلتها دي خالص على دي خليت عراقه لا تترن عليا خليها لا خالص اي حاجه هو سيئها او اي حاجه في فطبعا طبعا طبعا حاجة هل يخص الثلاثه ولا يعني من يعني لابد من ان يستكين من هو.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 لا خلاص في خلاص في خلاص في أكتر من شيء. حضن. أنا حملتي من الشيء أكثر شيء هي العيشه نفس. فهالشيء من الشيء جن الخهوره فنديش بيت دهب وبيتواجه عندنا كثيرة أشياء عندنا هترجع لنا. فهناك توه أكتر من راتب فيها دارك فنديش كل معها دار بدهب فشو تعرف دار بديش كل معها دار مكان بديش مكان ثاني. فلما رجعت من الصعودية اللي حدث في التصوير فاشدت منها الذهب فجمت إن حضرتك يعني مريكا فيها حدثت خاتم محناتي بتاع مريكا فيها هي فجدت محناتي الذهب كله وضعت عشان يعني راها دي ويبني دي ويبني دي ويبني دي فبعد ما فيها قالت لها في خاتم كان هنجد الم... عند في عنده جياجة اللي حدث بتاعتي ليه صح ما أجيبه فشلت لها المستخدم يعني فشلت لها رحت قلت لا لا ما نتعامل أنا عندي زي جيدة جيدة جدًا فبعد صبح مثل ما عادت مع رشا عادت ترجع لقيت إن هم كانوا متحتولين وهي كانت شريرة لحد بعده بتسأل أنا برأيتي إذا هو في الحادي وإذا كامل أيه يعني؟ فهذا هذا سعر الجرأة هي الثانية هاي تشتهر طيب يعني أجيب على هذه الأسئلة لأن الأخي لا يتكسر أكثر من هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السؤال الأول لأمن الفاضلة التي سألت عن العمرة يعني كلفت بعض أهلها في مكة أن يؤدي لها عمرة بنية السفر فهل يصح هذا؟ أولا إذا كانت الأمن الفاضلة لا تقدر أن تؤدي العمرة بنفسها أو ان تستقر هي على الراحلة فهناك من أهل العلم من أجاز أن يؤدي عنها غيرها العمره قياسا على الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيت الحج عن صبرنا فقال عليه الصلاة والسلام من سبرمة فقال رجل أحج عنه فقال عليه الصلاة والسلام هل حجست عن نفسك قال لا قال فحج عن نفسك ثم حج عن صبرنا ومن اهل العلم من قال بزواج ان تؤدى العمره عن الغير قياسا على الحج على الحج ولا خرج في ذلك لكن بنيه الشفاء المعنى ان يكون العمل لله ابتداء العمره لله سبحانه وتعالى لا بد ان تؤدى العمره لله عز وجل و الشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وان تطلب ان الفاضلة الفاضله من هؤلاء الافاضل الذين سيؤدون عنها العمره ان يقروا لها من الدعاء بالشفاء لا ان تكون العمره بنيه الشفاء لان يعني ما هي الا تضبيط فقط وتعديل للكلمات وللمواضع ما هو إلا تدوير وتعديل للكلمات وللمواضع فلقد ذكرت ان الله لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنياسة أنا وأب العمرة لله عسى ريح أب العمرة عسى ولد ينجح أو راح أنا أب العمرة عسى أتفه لأني راح أب العمرة لله وأتضل وأتضر إلى الله عز وجل أن يوسع الله رشح أن يس يسأله ربي أن يثبت الله ولدي وهكذا أرجع أن يكون الجواب واضحا فلا أرجع أن يؤدي أحد الأفاضل عن أمنا الفاضلة العمرة وأن يكثر لها في هذه في الطواف وفي السعي وفي هذه الأماكن المباركة المقدسة أن يكثر لها من الدعائد السفاء لا أن تكون العمرة بهذه النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما المعنى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة يمتحى فهزرته إلى ما هزر إليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعى أمنا وأن يسعى مرضانا جميعنا مرضى المسلمين إنه على كل شيء قدير فكل له ابن من الأسراح بأن زوجته زي ترفض الحجار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرح صبر زوجته زي الحجار وأن يسرح صبر نساء صدور نسائنا وصدور بناتنا وما أنصح هذا الابن بان يصبر على مرأته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 يغير طريقتنا في الأول لابد أن يكون الزيزة إسوة وقدوة يعني حين ترى زوجته تزوجها خريصا على محافظة على السلوات خلوقا مهذبا مؤدبا خريصا على قراءة القرآن خريصا على الإحسان إليها خريصا على الإحسان إلى أهلها مستحيل مستحيل الزيزة ترى الزيزة بهذه الأخلاقيات ثم بعد ذلك مرها ثلاث خلقه الا اذا شاء ربي تبارك تعالى فيه لكن على اي حال انا لا انصح بالتعجل باتخاذ قرار الثلاث او الانفصال الله تبارك وتعالى يقول وأمر اهلك بالصلاه واصبر عليها يعني أمر اهلك بالصلاه امر ويصبر عليها اللهم علمنا كيف نصبر عليه, يستبر عليه على اي يصبر على الصلاه أي يصبر يعني على النصح وعلى الوعظ وعلى الارشاد وعلى التوجيه ولا تنخدع لا تنسى الدعاء. يعني هذا الرجل قدرتب بهذه الفتاة وهي ما تبرج ليست محجبه ثم هداه الله بعد ذلك. فالحناه صدر للاتزام. فألغ أن نصبر وأن هدغى الله سبحانه تعالى هذه الاختة حتى أسرح الله قدرها للاتزام. وأسأل الله سبحانه تعالى في هذه المحظات وعلى كل شيء قدير أن يحول قلبها إلى دينه وإلى الحجاب الشرعي انه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أثرت المرأة بعد ذلك على التبرز وعلى عدم القيادي لحكم الله سبحانه من أخاتنا الهداة والرصاد والسكر أسأل الثالث قول الله تبارك وتعالى ولله الأطماء ان هذا والحجاب ما تسمعنا تكون عملة فرحة وليس كمان مثلا بلوزة بيقة وبنطلون وتتصور انها كرة محزبة هذا وهم هذا وهم وهذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى بل على الاخت الفاضلة ان تسبق الله عز وجل أن الله. يعني انا تكفي في الاخت اماني مرأة ساعة كاملة لتتسمم وتتزين وتتزمن لنفلاني على سروط لنه وكذا على بلوزة لنها كذا على بنفلون لنه كذا على حذاء هذا حذاء اختي اصدقوا اختي ربك سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل اتق الله علينا انك كتنا وانا اريد ان تسأل الاختي الفاضلة نفسها وتتزين امان المرآة ان تسأل الاختي نفسها ما ميته ما ميته ما ميته, ميته اية الاختي الكريمة وانت تتزينين بهذه الدينة قبل الخروج يا انك محجبة انا لا اسدد عليك انما اضع بين يديك منهج الحق حجاب الشر له شروط وبتوالف وتوالف الجساء الذي ستدعين لو بشفت قدامك حلوة متبز، لو بشفت وراه حلوة متبز، لو بشفت فاتلا في البلد كنا بتمشى متبزه، ولو بشفت تحت الاتجسنه بحشر، هلا خير له قط إلا الله. يعني شوفتم تعصف بالشباب، تعصف بالرجال من ملاط ما إلى كتمان ليعني ضخس الرجال وعقول الرجال. اللهم صبرنا وياكم بفتور الجميل، رؤوسهم كاسمة البخت ما لا يدخلن الجمال بخت قص البخت, البخت ما من أنواع الجمال الفراشمية. التي كانت من أغلى ما يمتلك العربية في أرض الزجارة ولا الأختي بيتصرح سعرها بسماء ده أسف الأسد ومع رأسه أسفات كثيرة دلوقتي ما راجل صلاح مع رأسه أسفات كثيرة بترفع سعرها على سعرها اللي يشبه سعرها السمامة اللي ذرتفع على ظهر الإدل على ظهر البئير رؤوسهم كأسلمة البحث المائلة وفي تفسير تاني البئير لما يهرم يكبر ويبقى ملسكنا عند صاحبه عند العربي كان سنان يمين لما سنان يميل يسلح ملسكينا في أسبح سنانه فارغا فكذلك يسلح سببه النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذه المرأة المتبرزة بي بأنه رأس فارغ فهذا السنان الفارغ فارغ من الإيمان والخصة والإمادة والطيبة فأنا كل أختي من القابلة الله كل مسلمه أنا لا أجوب الآن على الفائلة بل أنا أجوب الآن لكل عظيرة إسلاكها مسلمة وأنسقها بقول الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل اعتذب دينك واعتذب اتباعك لمبيك وعيه الصلاة صلى الله عليه وسلم إن ما وابناتنا إنه لي ذلك الحاجة العدل الأختي تقول بأنها تسلي العشاء في المسجل ثم تسلي القريق لا أذرك عند الله إن شاء الله تعالى عظيم Bedankt het ومن سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أحاجنا الله إلى هذا المنهج وعشر الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا إلى جماعة وأن يهديهم إنه Je zult er